أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أبرئ نفسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقَالَ لِمَا لَكَ تُنَبِّئُنِي بِأَشْتَخِنُّ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لدينا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ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 ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخنوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنسلين فإن لم بِهِ به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم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 بانا من الكيل فارسل معنا أخانا نكتل فارسل معنا اخانا نكتل واننا له لحافظون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 ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون منثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا آتَاهُم مُّنسِقًا قَالَ اللَّهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَأَلَا يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا يُغْنِي عَنكَ مِمَّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إِلَّا إلا فِي في نفس عقوب قواها فإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني انا اخوك فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَّزَ أُنْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ فَمَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَشَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من مجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجذ الظالمين فبدأ بأمعيتهم قبل رعاء أخيه ثم استخرجها من رعاء أخيه كذلك كدنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء ففوق كل ذي علم عليم قالوا يَشْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِنْ قَبْءٍ فَأَشْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 قَالَمَا عَذَّبَ اللَّهُ أَن مَّأْخُذُ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّ إِذًا لَّظَالِمٌ فَلَمَّا اسْتَيْأَشُ مِنهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم من من الله ومن قبل و قبل ما فرتم في يوسف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 فما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فإنا لصادقون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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوشْفَ مَبْيَرَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَوَّ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوشْفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله فأعلم من الله ما لا تعلم.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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا وَجِئْنَا بِضِرَاعٍ مَّسْجَدٍ فَانْفِلْ لَنَ الْكَيْلَ فَانْفِلْ لَنَ عَلَيْنَا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 قال تعالى لقد أثرك الله علينا فإن كنا على خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريحًا فلولا أت فندود قالوا تَالَ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ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 قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فلما دخلوا على يوش فآبى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فرفع أبويه على العرش وخروا له وَأَلْهَى يَعْدَتُهَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَا مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَّلَ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنَّ زَوَى الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيْثٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن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 فَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 ما كان حديثا افتروا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم من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 ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض ضع متجاررات وجنات من أعناب وزرع نخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يشقى بماء واحد وَنَفَعْنَا مِلْبَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَدبًا طَالِبُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 ويقول الذين كفروا لولا إنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر لكل قوم آد الله يعلم ما تحمل كل إنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. شَرٌّ مِنْكُمْ مَن أَشَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَالشَّارِبُ بِالنَّهَامِ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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ جُونِهِ مِنْ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَلْفَ سَحَابٍ وَطَمَعًا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ خَفَّتْ سَمْعُهُ وَعِندَهُ الْبَرْقُ مِنْ دُعَائِهِ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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسض كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه فما دعاء الكافرين إلا في ظلال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 قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعماب البصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 لَلَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَبِهِ أولئك لهم شؤل حساب وما لهم جاءن نبشال مهد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق ك من هو أعمى إنما يتذكر آل الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ شُوءَ الْحِسَابِ والذين صبروا ابتضاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعُقْبَةُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به ويقضون ما أمر الله به أي صل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم الله يبشق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحه بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّل لتكلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون فهم يكفرون بالرحمن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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْجُئِنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ فَمَا يُمِلُّ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ عَاد لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِرٍ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَسْوَاجًا وَثُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَشُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَمَعْقِلٍ بِحُكْمِهِ وَهُوَ شَرِيعُ الْحِسَابِ وَآدَمَ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلم ما تكسب كل نفس، فسيعلم الكفّ أول من عقب دار، ويقول الذين كفروا لستمو سلام.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 أولئك في ظلال بعيد فما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 barin <Sessly> shakun وَإِذْ قَالُوا مُشَارِقًا إِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنَجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 وَقَالَمَن سَاءَ إِن تَكْفُرُوا أَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعاد وسمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم شلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقال وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإنا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مرئ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 تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّحْنُ إن إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِشُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا شبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا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 ولنُشْكِلَنَكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وَعِيدًا بَسْتَفْتَحُوا خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ من ورائه جهنم ويشقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يشيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فَمِنْ رَأِيهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَمِنْ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنْ شَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَسِيرٍ وَذَرَجَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقُلْنَا عَفَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ نا كنا لكم تبعا فهل أنتم غنونا عنا من عذاب الله فهل أنتم غنونا عنا من عذاب الله من شيء قالوا لهدى الله لهدينا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 وما كان لي عليكم من سلقان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ويأكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ جِتُسَّتْ بِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَآمٍ قَرَارٍ يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بتنوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ الله الذي خلق السماوات والأرض زل من السماء ما فأخرج به فأخرج بِهِ من الثمرات رزقا لكم وشخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره فسخر لكم الأنهار فسخر لكم الشمس والقمر دائبين فسخر لكم الليل والنهار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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَنَّ عُبُدَ الْأَصْنَامِ بئِنَّهُمْ أَوْلَى لَكَ مِنَ النَّاسِ فَمَن فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن فَإِنَّكَ رَبَّنَا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجْعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّ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 إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء رب بَنُوا فِرْلٍ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هباء وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِي الْمُعَذِّبُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتُوبُ فَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ سَوَالٍ فَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبِينَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَظَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِلَّا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَشْجُو الْجِبَالُ فلا تحسبن الله نخلف وعده رشله إن الله عزيز ذو يوم تبدأ 129. فتن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار 120. فترى المجرمين يومئذ في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشع وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلعول للناس وليزهر به ول يعلم أنما هو إله واحد فليعلم أنما هو إله واحد وليذكر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 senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekrem'e l-Ekremin, onları mağlup etme. Ya Hayyü, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut deyle. Allah'ım, Beyt-i